بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام وهدي السبيل لدار السلام دعا الخرير وبرع العليل وهدي السبيل لدار السلام وهدي السبيل لدار السلام أحبك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام أحباك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام نبي البدى يا رسول السلام ويهرسل الرحمة للأنام ما أنت ومثلك لا تلد الامهات ولو عاش كل فتى انفعام ومثلك لا تلد ولو عاش كل فتألف عامي ومثلوك لا ولو عاش كل فتألف عامي ومثلوك لا ولو عاش كل فتألف ولو عاش كل فتألف يا إمام الأولياء ويا ختام الأنبياء جهادك في الأرض أسمى جهادي نصرت به الحق يوم السداد وأعليت صرح الهدى والرشادي فأنت الأمين وأنت الإمام وأعليت صرح فأنت الأمين وأنت الإمام جهادك في الأرض أسمى, أسمى جهادي, جهادي نصدر بحق ويوم السداد وأليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام فأنت الأمين وأنت, وأنت الإمام